عبد ال الله به الله الرسول ختم وببعثته ل ل ن ع م ة العظمى أ ت م بلغ العلا بكماله كشف ا ل د ج ا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه و آ ل ه أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة في الله أ ه ل ا وسهلا ومرحبا بكم مع ركاز لتعزيز ا ل أ خ ل ا ق تحييكم م ؤ س س ة الشيخ عيد ا ل خ ي ر ي ة التي تكفلت ب ح م ل ة ركاز ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة في د و ل ة قطر ركاز ع ب ا ر ة عن م ؤ س س ة ع ا ل م ي ة لتعزيز القيم و ا ل أ خ ل ا ق في نفوس الافراد والجماعات انطلقت هذه ا ل ح م ل ة قبل بضع سنوات ب م ب ا د ر ة من الدكتور محمد العوضي في دوله ة الكويت ذ ه الكويت ح م ل الثانية ل ة عشرة هي ر ا ز ه الله سبحانه هذه وهي هذا إبراهيم ي في يكون حديثنا في هذه المحاضرة وهي الثانية ضمن فعاليات ركاز في هذا العام مع الشيخين الفاضلين الشيخ الخامسة وتعالى المحاضرة ركاز العام ضمن مع سوف قطر بإذن ب ب و ش و الشيخ مسعد أ ن و ر سيتم الحديث ب إ ذ ن الله حول ق ي م ة التقدير والاحترام هذه ا ل ق ي م ة ا ل و ا س ع ة ا ل ش ا س ع ة التي سنبحر ب إ ذ ن الله في محيطها هذا اليوم أ و هذه ا ل ل ي ل ة مع شيخينا الفاضلين بادئين بالشيخ إ ب ر ا ه ي م فلتفضل جزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن الذي جعله الله سراجا وقمرا منيرا وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه م ش ك ا ت القلوب وضوء أ ر و ا ح ه ا وعلى أ ه ل بيته ا ل أ ط ه ا ر الطيبين ا ل أ خ ي ا ر ومن تبعهم إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ح ي ي الجميع ب ت ح ي ة أ ه ل ا ل ج ن ة تحيتهم فيها السلام قائلا لكم جميعا رجالكم ونساؤكم لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزني يسقي كل وادي سلام لو راه الناس يزهو لمده نحوه كل ا ل أ ي ا د ي السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ولما ر أ ي ت ك م ابتسمتم أ ز ي د ك م بيتين أ ي ض ا ف أ ق و ل لكم جميعا أ ه ل ا وسهلا والسلام عليكم و ت ح ي ة منا تزف إ ل ي ك م أ ح ب ا ب ن ا ما أ ج م ل الدنيا بكم لا ت ق ب ح ا ل د ن ي ا وفيها أ ن ت م السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته أ ن ا لا أ ن س ى ق ص ة تلك ا ل م ر أ ة ا ل ر ا ئ ع ة التي قالت لي يوم من ا ل أ ي ا م أ ن ا أ ح ت ر م زوجي أ ن ا أ ح ت ر م ايش زوجي فقلت لها ما الذي يدعوك ي لاحترامه قالت إ ن ي والله أ س ت ح ي منه استحي من زوجي حتى إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ط ل ب الطلب أ س ت ح ي حتى إ ذ ا كنت أ ر ي د شيئا خارج البيت أ س ت ح ي حتى إ ذ ا كنت أ ر ي د الحاح في موضوع يهمني أ س ت ح ي فقلت لها لماذا هذا الاحترام واسمحوا لي اقول لكم ل أ ن معانا نساء أ و ل م ر ة أ س م ع أ ن ا ا م ر أ ة تقول هذا الكلام ولا يا شيخ أ ن ا أ و ل م ر ة ح ق ي ق ة ه اي والله بهذه ا ل د ر ج ة من الاحترام تقول حتى لو دخل خارج من خارج المنزل و أ ن ا أ ر ي د ح ا ج ة ما أ ق و ل له نسيت الشيء الفلاني حياء منه أ ن ا قلت هذا شيخ ولا مطوع ولا كيف فتطفلت عليها و قلت ما المميزات التي جعلتك تصلين بهذا المستوى اسمعوا ا ل إ ج ا ب ة و أ ن ا أ ق و ل ا ل ق ص ة شابين قدام يعزوبيه ما شاء الله صحوا لا لا ابتسموا أ و ل ما اسمعوا ا ل ق ص ة ل أ ن ه م يعلمون اللي يقع في البيوت الحاح النساء على الرجال ص ح و لا لا طيب فقلت لها ما الذي جعلك تكونين بهذا الاحترام تدرون ماذا قالت لي قالت أ خ ل ا ق ه أ خ ل ا ق الرجل أ د ب ه احترامه تقول تزوجت من سنوات ما مره جرحني و ما مره دخلت عليه ر أ ي ت في ريبه بل دائما دعاء أ م ر ي تقول من أ و ل ما تزوجت أ ن ا أ س م ع أ م ي أ س م ع أ خ و ا ت ي كل يحكي مشاكل أ ز و ا ج ه م فلما تزوج اكتشفت أ ن زوجي هو الذي فرض علي الاحترام هو فرضه علي فرضا حتى أ ص ب ح ت إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ك ل م ه لا ينظر إ ل ي ن ظ ر ة ازدراء بل ك أ ن ي أ ك ل م طفلا أ و كذا م ت ع ط ع ا ر أ س ه ان شاء الله بشرب الخير و هكذا ففرض علي الاحترام من أ و ل ا ل أ ي ا م من أ و ل ا ل أ ي ا م قلت لها هذا ما يكفي أ ك ي د في شيء آ خ ر قالت و الله دائما أدعو أ س م ع ه يدعو في ا ل ص ل ا ة دائما في ا ل ص ل ا ة إ ي ش أ ن ت م معي ولا ق ط ع و الاتصال ا يقول أ س م ع ه يدعو في ا ل ص ل ا ة أ ل ي س الدعاء يؤثر قلت نعم قالت دائما أ ر ا ه يدعو لي أ د خ ل عليه غ ر ف ة أ و أ ن ا بنام وهو يصلي يدعو لي دعاء عام قلت يدعو لي ب أ ش ي ا ء غ ر ي ب ة جدا حبب الله لي في كل يوم هذا الزوج أ ذ ك ر لكم هذه ا ل ق ص ة أ ح ب ت ي ب د ا ي ة اللقاء حتى أ ف ت ح شهيتكم ل أ ن اليوم يوم ايش ج م ع ة إ ذ ن أ و ل خ ط و ة حتى تفت... تفرض احترامك على ا ل آ خ ر ي ن ما هي ي ق و ل و انتو ايش احترام ا ل آ خ ر ي ن سبحان الله أ ل ي س النبي صلى الله عليه و سلم يقول كما في الصحيح حب ل أ خ ي ك ما تحب ه إ ي ش سؤال أ س ت ا ذ الكريم تحب أ ح د يجرحك ها ما تحب ط ي شو تحب يا أ س ت ا ذ الناس يسوون لك إ ي ش طول صوتك ما أ س م ع ك أ ن ا الاحترام طيب ايش احب شيء إ ل ي ك أ ن ت أ ي احب شيء تطلبه من الناس شنو غ ي ر الاحترام ما في الاحترام ها ولدي ي الله يزكي أ ن ت أ ي وابن بارات ايش ا ل أ خ ل ا ق ممتاز فتح الله عليك أ ن ا ودي أسأل... كلكم ت س أ ل و ن انفسكم و أ ن ا أ س أ ل نفسي ما الذي تريده من ا ل آ خ ر ي ن من أ ب و ك من أ م ك من زوجتك من أ خ و ك من أ خ ت ك من مديرك في العمل من صديقك من زميلك الذي تريده من ا ل آ خ ر ي ن افعله أ ن ت افعله إ ذ ا ب د أ ت أ ن ت تفعله اصطلح أ م ا سمعت ما قال الحكماء عن ذاك الرجل العبقري الذكي قالوا من أ ي ن اكتسبت ا ل ح ك م ة تدرون ماذا قال قال من والدي قالوا والدك علمك قال لا والدي ما علمني لكنني كل ما ر أ ي ت والدي يخطئ خ ط أ مع أ م ي أ ن ا أ ج ت ن ب ه كل ما ر أ ي ت خ ط أ يفعله والدي مع الناس أ ن ا أ ج ت ن ب ه كل ما ر أ ي ت والدي يخطئ خ ط أ مع أ ح د أ ن ا أ ج ت ن ب ه فنمت منذ الصغر عندي إ ي ش ا ل ح ك م ة ا ل أ م ر الثاني إ ذ ا احترمت الناس وقدمت لهم ما يريدون الناس يريدون الرجل الذي يحترم ولا ينتظر جزاء ولا ش ك و ر إ ن م ا إ ي ش إ ن م ا إ ي ش ما هي ا ل آ ي ة إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا مجرد ما تكون أ ن ت معاملتك م ا ل ي ة مع ا ل آ خ ر ي ن الزوج مع زوجته ا ل أ خ مع أ خ و ه الصديق مع ص د ي ق ة يعني مثل ما أ ن ا ع ط ي ت ك ماي تعطيني إ ي ش ما ينفع خل احترامك وتقديرك من أ ج ل ماذا النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من يعطيني منكم حديث في ا ل أ خ ل ا ق أ ي حديث في ا ل أ خ ل ا ق س ا م حبيبي ما في هدايا هدايا ما فيه تبي ه د ي ة احسنت لو طلبت ه د ي ة كان خربت ا ل ن ي ة ل أ ن ل ح ن ق ه قاعدين نتكلم إ ن م ا إ ي ش طيب إ ن م ا بعثت ليش أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق وفي ر و ا ي ة صالح إ ي ش ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ز و ج ة تتكلم عن زوجها لما تقول ا ل م ر أ ة يعني حريمنا ا ل آ ن لو تتكلم م ا ر ه عن زوجه سوف تفضح كل شيء صح ولا لا فتقول عائشه كان خلقه ايش ا ل ق ر آ ن ت ز ك ي ة ولا مو ت ز ك ي ة إ ذ ن ما الذي جعل ع ا ئ ش ة تقول خلق ا ل ق ر آ ن ل أ ن احترام النبي صلى الله عليه و سلم كانت تراه خلقا يمشي على ا ل أ ر ض كانت ترى أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه و أ ع م ا ل ه و أ ش ي ا ء ه إ ذ ن ا ل م ر أ ة الرجل الذي يفرض احترامه تجده يكسبها بطريق لبق جدا إ ن ه طريق لا ينتظر جزاء ولا شكورا ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة القائمه ة على التعيير رأيكم ما ف ا يجاوبني الحياة الزوجية التي أنتم من تقوم على التعيير على التعيير حياة فاشلة عطوا الحريم إيش أكيد طيب مقرفون أنا بيسمع صوت ما ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة اللي تقوم على التعيير خ ل ن ا نعطيكم مثال على التعيير الزوج الحين قال ك ل م ة ا ل ك ل م ة هذه يا ج م ا ع ة الخير جرحت المراه صح ولا لا وما يدري انها جرحتها بعد ربع س ا ع ة نص س ا ع ة بعد يوم بعد يومين سوي ا ل م ر أ ة ح ر ك ة وتقولها يقولها ليش تقول لي كذا شو تقولها هي هذه و ح د ة ب و ح د ة و ح د ة ب و ح د ة هل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة تقوم على هذا هل هذه ا ل ز و ج ي ة تقوم على أ س ل و ب التعيير ب ا ل آ خ ر ي ن ا ل م م ا ث ل ة في ا ل أ خ ط ا ء ا ل م م ا ث ل ة في الزلات أ ي ن شعار أ د ف ع بالتي هي احسن لذلك الذي يفرض احترامه على ا ل آ خ ر ي ن يجد نفسه ثالثا من الطرق ا ل م ه م ة أ ن ه جعل التسامح شعاره أ ح س ن إ ل ى الناس تستعبد إيش؟ قلوبهم فقال ما استعبد ا ل إ ن س ا ن إ ي ش احسان ه إ ذ ا الذي يفرض احترامه على ا ل آ خ ر ي ن تجد ا ل إ س ل ا م دعانا إ ل ى إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق أ ن ا و س س ت ف ي د أ م ر من المطعم هذا الحين و أ ر ى شيء على ا ل أ ر ض ثم إ ذ ا بي احمله ما ا ل أ ج ر اللي حصلته ليس هناك رجل يكافئني ولا أ ح د يكافئني إ ن م ا م ك ا ف أ ت ي ممن من الله إ ذ ن في بيتك أ ن ت حتى في ت ر ب ي ة أ و ل ا د ك لا تربيهم على أ س ل و ب التعيير قال الله تعالى الذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم يتبعون ما أ ن ف ق و ا إ ي ش منا ولا إ ي ش ولا أ ذ ى مجرد ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة أ ن ا سويت لكم أ ن ا فعلت لكم أ ن ا علمتكم أ ن ا شديت كذا هذا لا يفرض احترام سوف يتعاملون معك بمقدار الريال و الدينار صح ولا لا لكن الذي يفرض احترامه وتقديره تجده دائما يلتمسون فيه أ ن أ م ر ه لله عمله لله ثوابه لله أ ل ي س كذلك لذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال يصبح على كل س ل ا م ة من أ ح د ك م صدقه ايش معنى س ل ا م ة ايش مفصل كم مفصل موجود في أ ج س ا د ن ا كم ثلاثمئه وستين ما زادوا مع ا ل أ س ه م ما زادوا ما جاءهم هبوط مع ا ل ب و ر ص ة ا ل م ص ر ي ة ما في هبوط طيب اتفقت على ثلاثمئه وستين ثلاثمئه وستين مفصل مطلوب منك يوميا ت أ م ي ن يصبح على كل سلامه من أ ح د ك م ص د ق ة لو عاملنا الله بهذه ا ل م ع ا م ل ة يوميا ندفع ثلاثمئه وستين شو بكون يعني تصبح الصباح ظ ه ر ك ما يتحرك ليه قال ا ل ت أ م ي ن ايش مفصول ا ل خ د م ة تجي رجولك ما تمشي ليه قال ا ل خ د م ة ايش م ف ص و ل ة عيونك تصبح الصباح ما تشوف وش علامك قال سدد ر ت ك ا ل خ د م ة لو عاملنا الله بهذه ا ل م ع ا م ل ة لكن الله أ ع ط ا ن ا و قال يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد الله غني ع ن ا لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا إذن تجد نفسك أ ن تتطاوع إ ل ى هذا الرب سبحانه الذي أ ع ط ا ك الذي وهبك الذي تفضل عليك إ ذ ا ينبغي علينا في ا ل ح ق ي ق ة إ ذ ا أ ر د ن ا احترام ا ل آ خ ر ي ن لا تحسس ا ل آ خ ر ي ن أ ن ك إ ي ش قدمت لهم أ ع ط ي ت ه م أ ن ف ق ت عليهم ساعدتهم سويت لهم ا ل أ م ر الرابع أ ب غ ا ه ا من واحد منكم يالله أ ب غ ا ه ا واحد منكم انتو كيف تفرض احترامك على ا ل آ خ ر ي ن ما أ ب غ ى للصفوف ا ل أ و ل ي ه ما في اللذوله بس ث ل ا ث ة يا جماعه ا ل أ خ اللي واقف في الوسط هناك أ ي أ ن ت أ ن ت لا اللي جنبك كيف تفرض احترامك على ا ل آ خ ر ي ن طيب ت س م ت ن ق ى الجواب آ ها <تصفيق> ل ا من هنا ف ض ل صغير انت الخلق قلنا الخلق ق ن ا ب ي غيره ا ل م ع ا م ل ة ا ل ح س ن ة أ ل ي س عندما قال الدين ايش ا ل م ع ا م ل ة طيب احنا ا ل آ ن داخل م ط ا ع م صح ولا لا و النبي صلى الله عليه و سلم يقول رحم الله ايش من هو سمحا إ ذ ا باع سمحا إ ذ ا اشترى سمحا إ ذ ا قضى سمحا إ ذ ا اقتضى أ ن ا أ ج ز م لكم ان دخولكم بعض المحلات بعض البياعين يفرض عليك تشتري صح ولا لا بعض البياعين يفرض عليك تشتري ليه معامله ا ط ي ب ة يخليك تنحرج أ ل ا غصب ت ش ت ر ي من عنده لماذا لا نعيش بعضنا مع بعض لماذا لماذا لنعيش ا فعلا معامله بعضنا مع بعض يعيش ا ل ر ح م ة مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ايش الواحد أ خ و ي عمر لو بيكلم ت ل ف و ن الحين وقال لي جوالي مقطوع هل ممكن تعطيه جوالك وتقول اتفضل كلم ولا تسمع يقول ي جوالي مقطوع وخلاص ولا تعطي جوالك وتقول لك د ق ي ق ة بس لا تطول الله يزاك خير <تصفيق> لاوي ده خلصت د ق ي ق ة لا تعيش حياتك إ ل ا ب م ع ا م ل ة ويؤثرون على أ ن ف س ه م ولو كان بهم النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ي أ ت ي لزاهر ا ل أ س ل م ي مو بعد ولده رجل بسيط ي أ ت ي ويضم من الخلف ويقول زاهر لما ر أ ى يديه النبي ا صلى ل ل عليه و س ل م قال زد زد فيزيد و يرص فالنبي تحمس و قال من يشتري هذا العبد من يشتري فالتفت إ ل ي ه و قال يا رسول الله ع د د ت ن ي كاسدا انظر الاحترام النبي صلى الله عليه و سلم ي س أ ل عن أ ب ا عمير طفل صغير اظهار م ع ا م ل ة أ م ا م ه بنت بنته تركب على ظهره و هو يصلي و إ ذ ا به يطول ايش في السجود ا ل م ع ا م ل ة مع هذه ا ل ط ف ل ة ماذا فعلت و أ ن ا أ س أ ل ك م وانت تصلي لو جاء طفلك الصغير و ركب فوق ظهرك شو تسوي فيه ها ب يقول ابص ل ل ح ي ط ة صح و الله ما يرده إ ل ا بركبته و لا بيده يضربه ضربه و لا خلص ا ل ص ل ا ة طق لما قال بس ويطق ا م و ي ة خربتي علي صلاتي الله يخبيتش الله الصلاته ما اختربت إ ل ا اليوم ا ل م ع ا م ل ة مع الطفل لماذا بعض ا ل أ ط ف ا ل نفروا من آ ب ا ئ ه م و أ م ه ا ت ه م لماذا بعض ا ل أ ط ف ا ل ي أ ت ي ل والد يقول أ ن ا ما احبك يبا و والله ع ب ا ر ة تجرح لا يتمنى أ ح د أ ن يسمعها في حياته من طفله الصغير أ و بنته ا ل ص غ ي ر ة أ ن ت أ ت ي ل أ م ه ا أ و والدها و يقول لهم أ ن ا ما أ ح ب ك ليه ما يحبك ليه الطفل قال هذه ا ل ك ل م ة ل أ ن معاملتك هي التي فعلت به ايش ا ل أ ف ا ع ي ل ولذلك إ ن ا ل إ س ل ا م أ د ب ن ا ب أ د ب وعلمنا ب م ع ا م ل ة وقال لنا في ثم من آ ي ة في كتاب الله تعالى حتى مع البهائم أ م ر ن ا أ ن نحسن ايش التعامل نهانا ل إ س ل ا م حتى في الذبح وهو الذبح إ ذ ا راهد أ ح د ك م أ ن يذبح ذ ب ي ح ة ماذا ي أ م ر ه ا ل إ س ل ا م أ ن يحد شفرته و أ ن يريح ذبيحته و نهانا ن نذبح البهيمه بجوار أ خ ت ه ا حتى لا نجرحهم في التعامل حتى لا نجرحها في كذا جمل جابر النبي صلى الله عليه و سلم قائد أ م ة يحل مشكله جمل حتى يعطينا التعامل مع الحيوان نحن أ م ة أ و ل من عرف التعامل مع البهائم و الحيوانات فيخرج النبي صلى الله عليه و سلم و يرى الجمل باركا في الطريق فيمسح من س ر ا ت ه إ ل ى من س ن ا م ه الى سراته يمسح عليه من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه و ذفراه فيضع يده صلى الله عليه و سلم و إ ذ ا بذلك الجمل يقول الراوي فحنى و د ر ف ت عيناه الجمل حنى و د ر ف ت عيناه فقالوا ما هذا يا رسول الله قال ما من مخلوق إ ل ا يعلم أ ن ي رسول الله إ ل ا عاصي الجن و ا ل إ ن س فقال أ ي ن صاحب الجمل قالوا فلان ف ت م من ا ل أ ن ص ا ر قال إ ن ه قد ش ك ى إ ل ي أ ن ك تجيعه وتدعبه تجيعه وتدعبه انظر النبي كيف يستنكر على هذا الرجل لذلك نحن ب ح ا ج ة إ ل ى حسن التعامل الذي ي ج ر ب ا ل آ خ ر ي ن التعامل القائم على شعار ماذا على هدي إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين لماذا أ م ر ن ا ا ل إ س ل ا م ببر الوالدين أ م ر ن ا ب ص ل ة الرحم أ م ر ن ا بحقوق الجار وقال لا والجار ذ و القربى والجار الجنوب والصاحب ي ذ و الجنب وابن السبيل لماذا أ م ر ن ا ا ل إ س ل ا م بالصدقات لماذا أ م ر ن ا ب ك ف ا ل ة ا ل أ ي ت ا م دعانا كل هذا ل أ ن هذا يدعون ا للتعامل دعانا لنتعامل مع اليتيم مع القوي مع الضعيف لماذا أ م ر ن ا ا ل إ س ل ا م يقول البخاري رحمه الله باب, باب ما جاء في ع ي ا د ة المريض لماذا يعقد بابا حتى يعطينا كيف نتعامل مع المريض كيف نتعامل مع ابن السبيل لذلك يقول بعض أ ه ل العلم في, في قول الله تعالى في آ ي ة الصدقات قال و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم إ ذ ن في ناس يحتاجون ايش منا ت أ ل ي ف القلوب الاحترام يفرض هذا ا ل أ م ر كله في الحج هذه ا ل س ن ة رجل فرنسي من قطر هنا رجل فرنسي معنا جاء إ ل ى الحج ق ص ة إ س ل ا م هذا الرجل رجل بيزنس تاجر كبير جدا أ س ل م و دخل في ا ل إ س ل ا م و كان يشتغل بيزنس في البركه في البنك ا ل إ س ل ا م ي في البحرين و انتقل إ ل ى قطر هنا بيزنس أ ي ض ا ق ص ة إ س ل ا م ه على رجل كان زميلا له في البحرين كان يحسن التعامل معه في الصباح و في المساء لما جاء الرجل إ ل ى هنا أ ع ط ا ه ه د ي ة م ؤ ل ف ة من ع د ة أ ش ي ا ء يقول لم تؤثر فيني ا ل ه د ي ة بقدر ما أ ث ر فيني تعامل الرجل المستمر دخل في ا ل إ س ل ا م سنتين ا ل آ ن له مسلم زوجتها لم تسلم بعد فتعجبنا م ن س أ ل أ ح د ا ل أ خ و ا ن لماذا ما طلقتها ما تركتها قال لا مثل أ ن ا ما دخلت في ا ل إ س ل ا م بحسن التعامل ف ا ل إ س ل ا م ي أ م ر ن ي إ ي ش أ ن أ ح س ن التعامل أ ن أ ح س ن التعامل مع أ ن ه ا ما ظل قسيس و لا غير ما أ ت ت به لزوجها هذا حتى ترجع ل ل ن ص ر ا ن ي ة العجب أ ح ب ت ي أ ن ن ا كيف نفرض احترامنا بحسن معاملتنا الوالدين أ م ا قال الله جل و علا و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ثم قال لك إ ي ش و صاحبهما إ ذ ن هي ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة م ع ا م ل ة عاملهم بالتي هي احسن ا ل إ س ل ا م ي أ م ر ن ا في الذي قدم إ ل ي ن ا الاساءه ماذا نقدم إ ل ي ه ا ل إ ح س ا ن ل أ ن ه ا م ع ا م ل ة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أ د ي ا ل أ م ا ن ة إ ل ى من ا ع ت م ن ك ثم قال ولا تخن ايش ولا تخن من خانك ت أ ت ي ن ي إ ح د ى النساء قبل أ ي ا م ف أ ق و ل لها أ ق و ل كيف ا ل م ش ك ل ة وصلت لهذه ا ل م ش ك ل ة ا ل أ س ر ي ة الزوج عنده أ خ ط ا ء تدرون ماذا قالت له قالت مثل ما تكلم أ ن ت بنات أ ن ا بكلم رجال كيف تريد ا ل م ر أ ة تحل مشكلتها وهي تفاقم ا ل م ش ك ل ة بالتعامل الذي يكون من باب ا ل م ق ا ر ن ة في ا ل م ع ص ي ة إ ن ن ا نفرض ا ح ت ر ا م ا على ا ل آ خ ر ي ن عندما نعاملهم م ع ا م ل ة م ل ي ئ ة بالاحترام م ل ي ئ ة بالتقدير ا ل و س ي ل ة ا ل خ ا م س ة من فرض الاحترام ما هي يا أ ح ب ة تعامل موسى مع فرعون لما أ ر س ل الله جل و علا موسى إ ل ى فرعون ماذا قال الله له من يعطيني ا ل آ ي ة منكم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أ و يخشى استمعت ل م ك ا ل م ة تلك ا ل م ر أ ة وهي تكلمني ما يقرب من عشر د ق ا ئ ق تقريبا وهي ب أ س ل و ب م ع د ب أ س ل و ب محترم أ س ل و ب فائق في الادب وهي تقول زوجي وزوجي زوجي وزوجي حكت لي ح ي ا ة الزوج و مشاكله في م د ة عشر دقائق لما انتهت قلت لها انتهيت قالت نعم قلت لها يا أ خ ت ي ا ل ك ر ي م ة والله لو تكلمين زوجك ب ا ل أ س ل و ب اللي كلمتيني فيه لم تقع م ش ك ل ة لو تكلمين الزوج بهذا ا ل أ س ل و ب اللي كلمتيني فيه لم تقع م ش ك ل ة لكنك تكلمينه بلسان آ خ ر و ط ر ي ق ة أ خ ر ى ط ر ي ق ة أ خ ر ى إ ذ ا نحن بامس ا ل ح ا ج ة إ ل ى م س أ ل ة م ه م ة جدا و أ ن ك تفرض الاحترام على ا ل آ خ ر ي ن عندما تتحسس أ ي ض ا مشاعرهم تحسس حوائجهم دائما ً حسس ا ل آ خ ر ي ن أ ن ك تحس فيهم قلت لقول لين قلت لقول طيب حاول أ ن ك تحاول تتحسس مشاعرهم شو اللي يحتاجونه أ ن ت لما ت أ ت ي لزميلك في العمل وتقول لها يا أ خ عمر شلونك شلون ا ل أ ه ل شلون العيال بشرني عنك شلون خ ب ا ر عيالك بعضنا زميل ل ل آ خ ر بعضنا ا ل أ خ ت مع أ خ ت ه ا ما س أ ل ت ه ا ولا م ر ة قالت يا أ خ ت ي وشلون أ م و ر ك م ا ل م ا ل ي ة ع س ما تحتاجين ح ا ج ة تطلبين شيء بعضنا لا يتحسس ا ل آ خ ر وجرب في العمل تجد الرجل المحبوب ت ج د دائما يفرض احترامه بحبه ل ل آ خ ر ي ن بعض الناس تسلم عليه و إ ذ ا بيقولك ش و ن الوالد شخبار الوالد شخبار ا ل و ا ل د ة بعض الناس يرسل ر س ا ل ة لك يقولك والله أ ر ج و الدعاء لوالدتي صح ولا لا والله اليوم ا ل و ا ل د ة عندها ع م ل ي ة كيف تتعامل مع الموقف هذا يلا من يجاوب منكم طيب ا ل ض ف اللي علي مين ف ا ئ ز ة نبي ا ل ض ف اللي علي صار تفضل حبيبي أ و ل صوتك كيف ز ي ا ر ة طيب وبعد ها يعني تروح تزور أ م ه ه اجل يا إ خ و ا ن أ س أ ل ك م رجل أ ر س ل لك ر س ا ل ة أ ن ت يا م ر ة و ا ح د ة من زميلات أ ر س ل ت ر س ا ل ة وقالت لش أ م ي تدخل ق ر ف ة العمليات أ ر ج و الدعاء لها وقابلتيها ب ك ر ة في الدوام و انت قابلت صديقك ب ك ر ة في الدوام شو تسوي معاه اللي هناك ا ل أ خ الكريم تفضلي ا ت ك ل م ة تلفون ممتاز بعد ايش ابعث ممتاز تبعث ل أ ص د ق ا ئ ك تقول لهم ترى أ خ و ن ا فلان ايش امه في العمليات ممتاز ولدي تدعيله ممتاز تدعيلي امه ممتاز إيش؟ الدعاء ممتاز بارك الله فيك ايش أ ي و ه ترسل لنا ر س ا ل ة تقول تحتاج مساعده نعم بنتي ص غ ي ر ة هناك أ ي و ه وصلوا صوتي يا ج م ا ع ة آ ه طيب بس هذا اللي تسوونه كلكم أ ن ت و عظم الله أ ج ر ك م أ ج ل أ ن ا ما نبم ر س ل لكم ر س ا ل ة ولا ب خ ب ر ك م ان ا ل و ا ل د مسكينه تنتظر دعائكم أ ن ت و اذا كان هذا تفاعلكم أ ن ت و بهذه ا ل ط ر ي ق ة لهذا البرود. البرود العاطفي ها؟ طيب أ ن ا أ ج ا و ب عنكم يسمونها دائما إ ذ ا اردت ان تفرض احترام ا ل آ خ ر ي ن لك انتهز الفرص حق المسلم على المسلم إ ي ش حق المسلم على المسلم إ ي ش ست يا سلام هذه الحقوق عدوها لي أ ن ت و ا يلا يلا حقوق المسلم على المسلم إ ذ ا لقيته أ ن تسلم عليه اثنين بس الله ي ز ك خيره انت أ خ ذ حقوق ا ل آ خ ر ي ن حق المسلم على المسلم إ ي ش إ ذ ا عطس فحمد الله ف ش م ت ث ل ا ث ة إ ي ش إ ذ ا مرض ان تزوره أ ر ب ع ة إ ي ش إ ذ ا مات أ ن تتبع جنازته خ م س ة خ م س ة إ ي ش لا لا ل اذا إ دعاك ف أ ج ب دعوته س ت ة أ خ ي ر ا حق المسلم على المسلم سم شيخ شقول شي ي ن ص ر ة المظلوم طيب من الحقوق أ ي ض ا ايش يقول السفر طيب ارجع ان ان هذه الحقوق انت لو بادرت بها لاخيك كل ما لقيته يا خمر بشرني عن ا ل و ا ل د ة بعد اسبوع ا ل و ا ل د ة خلصت من العمليه شو اخبار ا ل و ا ل د ة سوف ينالك ل من قلبه الحب تتصل عليه شلون ا ل و ا ل د ة حسس ا ل آ خ ر ي ن حسس الزوج ان امه ع ن د ش م ح ت ر م ة ان و ا ل د ع ن د ش محترم سوف تجدين من الزوج هذا ق م ة ا ل ر و ع ة والاحترام ق م ة التقدير ل أ ن ك فرضت هذا ا ل أ م ر فرضا ولذلك القلوب تحتاج إ ل ى العطف والحنان القلوب تحتاج إ ل ى حسن المشاعر من وسائل الاحترام التي تفرضها اعتذر دائما ل ل آ خ ر ي ن اعتذر لبوك اعتذر لزوجتك لي ليس الاعتذار ب ا ل أ ل ف ا ظ أ و ل ا اعتذر في نفسك وقل لعله ما يقصد قال الله عن النمله وهي ن م ل ة ص غ ي ر ة لكنها أ ت ق ن ت هذا الفن قال الله و قالت ن م ل ة يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان و جنوده وهم لا يشعرون وين الشاهد وهم لا يشعرون ا ل ن م ل ة اعتذرت قل لعل زوجي ما قصده قولي لعل زواجي ما نيته لا إ ن شاء الله بتودينا م ر ة ث ا ن ي ة لا إ ن شاء الله إ ذ ا تيسرت ا ل أ م و ر لماذا نقفل ا ل أ ب و ا ب أ م ا م ا ل آ خ ر ي ن فيفعل الزوج ا ل أ م ر ب ك ر ا ه ي ة وتفعل الزوجه ا ل أ م ر ب ك ر ا ه ي ة لماذا لا نبدي اعتذارنا ل أ خ ي ن ا ل أ خ ت ن ا لصديقنا ولذلك ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم له ذاك الشاب ذاك الزاني يقول له يا رسول الله فعلت الزنا أ ق م حد الله فماذا أ ق و ل له لعلك إ ي ش لعلك قبلت لعلك قبلت هذا أ س ل و ب فن طلب الاعتذار ل ل آ خ ر ي ن نحن ب ح ا ج ة أ ن يعتذر بعضنا لبعض بعضنا يخطي على أ خ ي ه ولا يتسامح الطبائع ا ل خ ا ط ئ ة ننبغي لنا أ ن نعالجها و نحن نفرض احترامنا على ا ل آ خ ر ي ن و ج ز ا الله خير أ ش ر ل ي ب إ ش ا ر ة مفهومها أ ن ن ي أ ت و ق ف ولا بودي ح ق ي ق ة أ ن ي أ ك ث ر عليه ودي أ س م ع من الشيخ مسعد جزاه الله خير و بعد ذلك ن س أ ل الله أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م التوفيق و السداد و البر و الرشاد و صلى الله على نبينا محمد